إِلَىٰ مَا أَوْجَعَكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يُبْدَأُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جَلَ الشَّمسَضِي أَ وَقَمَرَ نُورَ وَقَدرَهُ مَنازِ وَقَدرَ مَ نازِل للتعلَمُ عََدَ السِنينَ وَالْحساب ماَا خَلَقَهُ ذَكَ إِلَّا بِالحَفّ يُفَصِلآياتِ لِقَوْم يعنمُون إ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 وَرَضُ بِالحياتةِ الدّ يَا وَطُمَ أَُّ بِنَا وََّذينَ من آياتِن وَوْفِلون أُلائِكَ مَوَوم النَّرُ بِمَا كانَوا يَكسبون إِ الذينَ آممَنوا وَعَعملِل الصَّالِحَاتِ يَهْديهِم رَبّون بِإمَانِهِم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك الله وتحييتهم فيها سلام وآسف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 وَلَوْ قَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجزي الْقَوْمَ المجرمين.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 وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ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 فَاخْتَلَقَ لَهُمْ طَبِيعَةَ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَالزَّيْنَةَ وَظَنَّ أَهْلُهَا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 نَحْشُرُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ تِيانًا تَعْبُدُونَ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 وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال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 فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْتَدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ الْأَثَرُ إِلَّا ظَنَّ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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُوا وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ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 الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين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 أَزُنَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ أَنَا وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ ثِقَلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بِالْقِسْطِ وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ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 وَو أَذِنَ لكُمْ أَمْ لَم اللههِ تَفْتَرون وَماَاظَنُّ الذينَ يَفْتَرُونَ عَى اللهه كَذِمَ يَوْمَ القِيامَ إِ الله لَزُ فَضْضٍ على النَّاسِ وَلَ أَكْثَرَون لا يَشكُرون. وما تكون في شأن وما تtlوا منه من قران ولا تعملون ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهدا اذ تدعون فيه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 إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَأَنَّهَا رَمْضَانُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كانوا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 ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ثَُّ بَعَثْنَ مِن بَعْضِهِم مُسَ وَه رُونَ إلَى فِرعَوونَ وَمَلَائِه بآياتِنَ فَسْتَكْ بَرْرُ فَسْتَكْ مَرُوا وَكَانوا قَوْمًَا مُجرنين فَلَمَّ جَ أَ الحَقُّ مَِّ إِذِنَ قَوا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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله يُصْلِحُ يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره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 وَلَ قَد أُجبَ الدوَةُكُمَا فَسَْقيمَا وَل تَتَّبِعِّ سَبِيلََّينَ لَا يعمُ وَجَا وَزْنَا بِبَنِي إ الصر إلَ البَحْر فَأأَت بَعُ فِي الرعوون عَتَئِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ آمَنْتَ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آمَنَ آل أَنَا وَقَدْ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ المفسدين فالْيَوْمَن نَجكَ بِبَدَنكَ للتكُونَ لِمَنْ خلَلْفَكَ آيه وَإِكَكثيرًا مِنَّ سِعَ آياتاتِنَ لَ غافِلُون وَلَ قَدبَ وَأََّ بَنِي إسر إلَ مُبَوَّ أَوْصِدقِ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 فلَ كَانَت قَرِيَةٌ آمَنَت فَنَفَعَ إمَُهَا إِا قَوْمَ يونُس إِلَّا قَومَ يونُ سَلََّا آمَنُ كَشَفْنَا عَنّهُم معذاَبَ الْخِز فِيحيةِ الدُّنْياَا وَمَتَّعْنَ إلَى حين وَلَ شَ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 قُل فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنّ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وأمرت أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ